وَمَا أُبَرِّْعُ نَفْسِي إِ نَفْسَ لأََّ رَةُ بِسُء إِلَّا مَا رَحِمَ رَبّ إِ رَبّ غَفُور الرَّحيِيم وَقَا الْ المَلِبُتُون بِهِ أَسْتَخْلِصُْ لِنَفِْي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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالُوا آتُونِي بِأَخِي لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُفِيءُ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ المنزلين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 قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معناه أَوْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 قالوا نفقد صوا عل الملك ولمن جاء بي حمل بعيد وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه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 ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ آخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ دَافَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نشاء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 والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان لدهم اذى شيخ كبيرا فخذ احدنا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين أَلَمْ عَاذَ اللَّهِ أَن لَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعًا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ سَلَمَ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَوْلٌ كَبِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن ااباكم قد اخذ عليكم قد اخذ عليكم موثق من الله ومن قبل ما فرغت في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي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 لِلغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالُوا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا جميل عسى الله ان بهم جمیر بھی هو العليم ملکی وط و وتولى عنهم وقال يا اسفاه وقال يا اسف على يوسف عيناه مِنَ الْحُزْنِ عيناه من وَل تَولَِّ تَفتَأُ تَذكُ ريوسُ فَحَدَّ تَكُونَ حَرربَ حتىَ تَكُونَ حَرضًا أَ تَكُونَ, تكون مِنْهَكِين قَالَ إَّ مَا أَشْكُوبَس فيِي وَحُزْنين إلَ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يا ذَنِي يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا مِن روح الله. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَ الضُّرُّ وَجِئْنَاكَ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 قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من اتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين قُل لا تَثْرِي بَعْلِكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا يَأْتِي ضَيْفًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ فَلَوْلَا وَلُوا تَلَِّ إِم لَكَ لَ فِيضَلَِكَ القَدِي فَلَمَّا أَنْ جَ الْبَشيرُ لقاه عَلَى وَجِهِ فَرُ تَددَّذَ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 وكاين من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنون أن تأتي يوم غاشية مِنَ عَذَابِ اللَّهِ أَمْ تَأْتِيَهُمْ أَمْ تَأْتِيَهُمْ مُسَاعَدَةٌ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا ومن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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَتَادَى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبُوا جَاءَهُمْ, جاءهم نَصْرُنَا فَنُنْجِي مَنْ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 وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب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 قُلْ يُغْنِي أَجْرِي لِأَجْرٍ مَسْمَا يَدْبِرُ الْأَمْرَ يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا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 وَجَنَّاتٌ لَّا تُنْزَلُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُطْفِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَن فَلَمَّا رَدَّ لَهُمْ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَالًا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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ غَفَاوَهُ لِيَبْلُغَ غَفَاوَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ قُلِ الْمَرْءُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 وََّذينَ صَبَرُ بتِ غَاء وَجهِهِ رَبّم وَأَقَامُ الصَّلَةَ وَأَفَقُ وَأَن فَقُ مِمَّا رَزَقنَا مُمسِ الرَُ وَعَلى لِيةَ وَيَدَرَأُون وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيئَةَأُلَا إِكَ لَمُ مَعْقُبَد جََّ تُعَدنِي يَدَخُلونَ غَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آذَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائم وَأَزْوَاجم وَذُّاتِهِم وَالْمَل إِنْكَةُ يَدَخُلونَ عَلَيهِم مِنْ كُ لِبَا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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاطْمَأَنَّت ذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُبَشِّرُهُمْ بِحُسْنِ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ قَدْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَذَكَّرُونَهَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْعَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ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 فَلَا يَيْأَسُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّن يَغْلِبَ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ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 وَكُنْ لَهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ لَا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بعضه قُل انَّمَا أُمِرْتُ أن أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَعَادٌ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِي نكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَادُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا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 وَلا قَدَاء مسَلَّ مُسَابِ آياتنَ أَنْ أأَخجِ قَومَكَ مِنَ الظُنُماتاتِ إ النُورِ وَذكرِرهُم وَذَكرِرهُم بأَامِل إِ فِي ذَلِكَ لآيات لكُلّ صَبار شَكُور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 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ دَأَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا تَرَدُّو اَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا وَجْنَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إليه مريد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 تُريدونَ أَنْ تَصُدّونَ عََّ كَ يَعبُدُ أَبَاءُونَ فَأتُونَ فَأتُونَ بِسُنطَانِ مُبين قالَالَت لَم رُسُنُهُم إِ نحنُ إِللاا بَشَرُ مِثلُكُمْ ولكن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 ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم مَا وَيَسْقَى وَيَسْقَى مِمَّا انصَدِيدَ يَدَ يَرْعَاهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هو بميت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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بعزيز وَدَرَجَهُ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 وَمَا كانَانَ لِي عَلَيكُمْ مِنْ سُنْطَانٍ إِلَّا إِللاا أَن دَعتُكُمْ فَسْتَجَبتُم ل فَل تَلُمون وَلُم أَنفُسَكُمْ م أَنَ بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا ارِن خي اني كثرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ آنَدًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ نَصِيرَكُمْ إِلَّا اللَّهُ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قبل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 رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّ لَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّ اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تهوي إليهم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 مَن نَّيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُضْعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرْ نَاسًا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِي بَ نُجِي بَ وَتَكَ وَلَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لكم من زوال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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى, وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس مرح ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليونذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو اله واحد وَلي يزكررؤُون الأ